بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجه قيما لي رَبّ سَنَ شَدِيدًا مِّلذُهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 119. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 110. وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا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 لقد قلنا اذا شققا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن من عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا اللَّهَ الله فاووا الْكَهْفِ الكهف انشر لكم ربكم من رحمته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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بويقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها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 يعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمارفهم إلا مرآة ظاهرة، ولا تستفتيهم ولا تقولن لشيء إني فاعل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 يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وَالْعَشِيِّ والعشي يريدون وجهه ولا تعد عَنْهُمْ عنهم تريد زينة الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما كالمهل المهلي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من 111. فِيهَا فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا 113. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يَأْتِيهَا خَيْرٌ مِّن جَنَّتِهَا وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمفق فيها وهي خاويه فأصبح يقلب على ما فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني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 فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مكتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا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 ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا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 جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين الا ان او ياتيهم العذاب قبلا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 وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 112. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاءٌ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأ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 قد بلغت من لدني عذرا 112. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما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 لأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 119. ويأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما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 119. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 110. مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا 111. فأتبع سببا حتى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 قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجبها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إِذَا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أَنْ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أَفَحَسِبَ الذين كفروا أَن يتخذوا عبادي من دوني أَوْلِيَاءَ. 119. قدنا جهنم للكافرين نذلا قل هل ننبئكم بالأخسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 فمن كان يردو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم